الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتن ما طلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنون يؤمن بالله واليوم لا كذ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن راد إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمحروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم